والزاني فجدهوا كل واحد منهما مئة جلدة ونا تأخذكم بما في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد